فضيلة الشيخ عطي صق نرى بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم بدرجة كبيرة وإذا كانوا في جماعة ألصقوا أرجل بعضهم بأرجل البعض الآخر فتتسع المسافة بين قدمي المصلي بصورة لافتة للنظر فما رأي الدين في ذلك إذا كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا كان من السنة ألا يضم قدميه عند القيام في الصلاة بل يفرج بينهما وذلك باتفاق الأئمة أما المسافة بين القدمين فقدرها الحنافية باربع أصابع فإن زاد أو نقص كان مكروها وقدرها الشافعية بشبر وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطا بحيث لا يضم القدمين ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا وإذا كان المصلي مأموما في صف فمن السنة سد الفرد وتراص الصفوف وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وجاء في رواية البخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وجاء في رواية أبي داود عن النعمان بن بشير قوله فلقد رايت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه والكعب هو العظم الناتئ في جانبي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم لانه هو الذي يمكن ان يلزق بالذي بذنبه والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهوله الزاق الكعوب لكن لو تباعدت المناكب اقتضى الزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفا كما يقول المالكيه والحنابلة وتزيد على الشبر كما يقول الشافعية وعلى الأصابع الأربعة كما يقول الحنفية وذلك مكروه وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب على الرغم من تفاحس المسافة بين قدميه فهو يريد فعل سنة فيقع في مكروه إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذي يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه بصورة لافتة للنظر وقد يضع رجله ويضغط عليها ومضايقة المصلي تذهب خشوعه أو تقلله والإسلام نهى عن الضرر والضرار وتضرر بعض المصلين من إلزاق جاره رجله برجله ذكره أحد رواة الحديث فيما أخرجه الإسماعيل حيث قال ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر. كأنه بغل شموس فأرجو التنبه لذلك إبقاء على الموده وعلى مساعدة على الخشوع في الصلاة والله أعلم